Zobaczmy, że no سيدا شيئا حتى يدخل الدار حتى يدخل الدار فاذا دخلت فأعطل إذا دخلت فأعطل فقوله إذا تصدقوا حتى يدخل الدار وليس إذا إذنه هو عدل المال تغتل في قال فلا تقول لا ترخي شيئا حتى يدخل الدار فإذا, فإذا دخل in العذ الامتناع والارتفاع والعلوم والشموخ هذا معنى ثالث لا يروه الجبار والمعنى الرابع يرادف المتكبر يرادف المتكبر وأما المتكبر فذكر له معاني ايضا ومنها العظيم المتعالي عن صفات الخلق العظيم المتكبر العظيم المتعالي عن صفات الخلق والتازم المتكبر كما سمعتم هي تأم متذرد المتخصص لا تأم المتكلم <تصفيق> لكل الذي جرنا هذا هذا الكلام لأن الإمام هذا نحن نحذر من معتقده ونحذر من الفاظه جدا قال فإن قيل بل يستعمل تفعل في غير كما يقال تقطع عن وكما يقال في صفات الله تجبر وتكبر وليس ذلك الكساب لا تكلف ومن ذلك المتكبر ليس في ذا الاحساب ولا تعاطي ولا تكلف وإنما هذه التفرد والتخصص والاقصاص قال في الجواب عنه من أوجه أحدها أن الظاهر من اللغة ما قلناه صدق هذا الظاهر من اللغة أن الصيغة تفعل تدل على هذا فإن وجد غير هذا فهذا نادر والنادر لا حكم له قال في الجواب عنه من اوجه أحدها أن الظاهر من اللغة ما قلناه فإذا تطهرنا أي اكتسبنا فسلنا هذا الظاهر من اللغة وقوله تقطع الحبل نادر فلا يقاس عليه حكم وقوله تقطع الحبل نادر فلا يقاش عليه حكم وهذا كما هو معلوم من القاعد عندكم النادر لا حكم له تجدهم هكذا يقولون النادر لا حكم له فعندهم مقيس عليه أو عندهم كثير وعندهم أيضا كذلك أكثر كثير وأكثر ومطلد أيضا كذلك كما ذكر ذلك في سيوط رسالته صلاح اللحاء عندهم كثير ومطلد ونادر وشيء رابع نسيته الآن في الأصول بالنحو كأنه ذكر فعندهم في صلاحهم كثير ونادر ومطلد والنادر لا حكم له والنادر لا حكم له والكثير يقاس عليهم يعطل عليه والمطلد الذي لا يتخلف الذي لا يتخلف هذا يقال المطلد لا يتخلف هذا الأصل فيه لا يتخلف ابدا فإذا كان هذا الأصل هذا الأصل في صيغه تفعل أنها تفيد الاكتساب تفيد الاكتساب وأما تقطع الحدل فهذا نادر والنادر يشعر عند القاعدة فيه لا حكم له فلا تحرم به القاعدة وتعطل به أو يعطل به الشيء الأغلب والأكثر قال رحمه الله جواب آخر هبكم سلمنا لكم أنه مستعمل هبكم افرضوا وهب الاستعمال الأغلب فيه أن تقع بعده ان هب أن أبانا كان حمارا. هذا هو الاستعمال الأغلب في لكن هنا قال هبكم سلمنا فرضوا أننا سلمنا جدلا لكم أن هذا الذي ذكرتموه علمه عليه هبكم هذا هو الاستعمال لا أحب هنا الذي معنبرده هذا الاستعمال الأغلبي هذا الاستعمال قال هب هذا هو الاستعمال الأغلبي أي تستعمل من غير أن ما عدا العكس تستعمل من غير أن فهذا هو الاستعمال أو قد تستعمل بأن كما سمعت حب أن أبانا كان حمارا كما يروع عن عمر الله اعلم يروع عن ذاك الرجل الذي جاء السكين مو عن عمر نفسه فالحاصل هذا هو الاستعمال الأغلب هبكم سلمنا لكم فرضوا أننا سلمنا لكم وربما استعملت بأن بعدها هب أن زيدا فعل كذا وكذا فعبوا أنه واصرح فعبوا أنه واصرح فرض سلمنا أنه فعل هذا الشيء قال رحمه الله جواب آخر هبكم سلمنا لكم أنه مستعمل ما يعرف هب هبكم يا محمد آه. نعم سندس الامر قال جواب اخر هبكم سلمنا لكم انه مستعمل في ففي مسالتنا لا يستعمل نعم سلمنا لكم جدلا أن نتفعل مستعمل فيما ذكرتموه ففي مسألتنا ما نسلم لكم فليس معنا شيء إذا استعمل خلاص في مسألتنا نسلم فيه لا ها مسالتنا دلت عليها قرائن تدل على أن المقصود بالرقسان قال رحمه الله ففي مسألتنا لا يستعمل فلا يقال تطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها هذا كلام جميل من حيث اللغة فإنه لا يعلم أن يقال تطهرت المرأة بمعنى انقطع دمها وإلا بمعنى اغتسلت كما تقدم المعروف في الآية فإن كنتم جنوب جنوبا فاتطهروا اغتسلوا هذا هو الاصل وما يقال تطهرت المراب بمعنى أن غفى عدمها وإلا ما يقال تطهرت اغتسلت من هذا الشيء الذي كان بها متلبسا هذا الجواب جميل لو سلمنا لكم جدلا الذي جدل ذكرتموه فان مسألتنا ما نسلم لكم فيها لأنه لا يقال تطهرت المرأة بمعنى تطع دمها حتى يكون هذا اعاده الأول لا هذا الثاني غير الأول قال رحمه الله ففي مسألتنا لا يستعمل فلا يقال تطهرت المرأة بمعنى تطع دمها وإذا لم يجوز استعماله في مسألتنا لم يقع استعماله في غيرها وإذا لم يجوز استعماله في مسألتنا لم يقع استعماله في غيرها لا ربما يقع استعماله في غير مسألتنا لكنه قليل نادر، لكنه نادر. ذكرتوا الصلاح الثالث الرابع قليل كثير متفرد وكثير وقليل نادر نادر هو الذي لا يقاس عليه.